إِنَّ اللَّهَ يَمُرُ بِالْعَدْنِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ بِالْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَوِّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ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 موپی ولن تم چلی پوشا جان کچھ ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدمهم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 من دینی صالحا نو مر نیئر إنه ليس له تلقان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما تلقانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بذلنا آية مكان آي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ كَثُرَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُل نَّزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وبشرى ون کون ہوں پو لو مل بس ریسال آجویوں گلی سو نیل می آ چل مدمت نل من, كفر بالله من بعد وقلبه مطمئن بالیمان ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من اللہ ولهم عذاب عظیم ذَلِكَ بأنه مستحب الحياة عَلَى لَاخِرَةٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَدْ ضَرَبَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أن نب چنی جی ملوبی